يا ض ا يا غ ل ي العيشه كل ما تبدو ي على العيشه بلد ص و ن ك هذه العيشه قلبي من الفرقه يا دي قائلين ا ك ل م ي ن ب د و ي اعلى اشياء ل بلد صغير جدا 「キャンバーしゃい!」「やっているよ」「がんり」「あい له ع ي ش 「キャンバレーしん」<音楽>「キャンディー」「よろしくお願いします」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」」「」」」「」」」「」」」」」「」」」」」「」」」」」「」」」」「」」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」 ص ب ا وتبريد وانت في القربان يا ليت انا متلك امل قردي ب ى ولو جبر على عيسى قلبي بين الفرجان مالاوانات بتنور طب السمر 「トークィーン!」